وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلَاخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتمهم أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادِرونَ اللهَّه وََّذنَآ مَنوا وَمَا يُخادِرونَ إِللاا أَمْ فُسَهُم وَماَا يَشْعرُون فيِي قُلوبِهِم رَضُم فَزَادَهُم اللهَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنومن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا مینو کارو خل علاشیا پین کالو کم و او خل عیل شیا پینم کارو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 مَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورهِم وَتََكَهُم فيِي ظُلماتاتِ ال لا يُبصِرُون صُّ بُكممُعُمون فَهُم لا يَجون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا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 وَإِن كُتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ نَزَّلنَا عَ عَابِدِنَا فَاتُوا بِسُورَة مِ مِفِْهِ وَدَعوا شُهَدَا وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَقَنَّ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 وَإذْ ققاللَ رَبّكَ للِمَل إكَتِ إِ جَعل فيِي الْررض خَاليفَ قالوا تَجَعل فيِيهَا مَي يفسِدُ فيِيهَا وَيَسْفكُ الدم أَونَحْلُ سَبِّح بحَمْدِكَ وَنُقدَدس لكك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 قَالَ أَ بِأُون بِأَسمَ إِهَا أُلَ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 لَمَّا أَم بَأَهُمْ بِأَسْمَ إِهِمْ قَالَ أَلَمَ قَُّكُمُ إِن يَ أَلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ وَلَرّ قَالَ أَلَمَ كَُّكُمُ إنِ يَ أَلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَلَرِّ وَأَْلَممات تُ بدونونَ وَمَا كُ تُ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 من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أولا وفِي عَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشَْرُوا بِآاتِ فَمَنَ قَللَ وَإَِّ يَفَتَّقُون وَلَا تَلبِسُ الْ الحَََّّ بِالباطِلِ وَتَكتُمُ الْ الحَََّّ وَأَقيمُ الصَّلااتَ وَآ تُزَّكَةَ وَركَعُ مَ الرَّكِ تَامُون سَبِبِِّ وَتَ سَوونَ فُسَكُم وَأَن تُ تَتْلونَ الكت أفَل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 وَإِذو عَدنَا مُسَ أَربَعينَ لَلَةَثُمْ مَ تَّخَتُمُ الليلَ مِ بعدْدِهِ وَأَن تُمْ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 إذا نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَللَّنَا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَأَل زَلْناَا عَلَكُم الْمَن وَسَّلُكُن مِ طَيبَاتِ مَا رَزَقُناَاكُمْ وَماَا ظَلَمُونَ وَلَكِ كَانُوا أَمْفُسَهُم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بَددَّل الَّينَ وََلَموا قَوْلًا غَيْرَ الَّ قِيلَ لَهُم فَأَن زَلْنَا علىَّينَ ظَلَمُ رِجِزَم مِنَ السَّمَاء إِ بِمَا كانَوا يَفْسُقُون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 إْ بِطُمِ الصرَ فَإَِّ لَكُمَّْ سَألْلتُم وَضُرِبَت عَلَيهِ مُذِلَّةُ وَالمَسكَنَةُ وَبَا أُم بِغَضَ بِم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِى وَالصَّابِينَ مَنَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا وَمَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَامُرْكُمُوا أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا لَا نَجِدُ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ إذْقَتَْلتُم نَفْسَ فَدَّ رَأتُم فِيهَا وَلَّهُ مُخرِجُ مَا كُ تُ تَكْتُمُ فَقُلْ نَظْبُهُ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة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 أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ق التَّخَدُ مَ إدَ اللهَّ عَدَ فَلَي يُخلِفَ اللهَّهُ عَهْدَه أَم تَقونَ على اللهَّهِ مَا لا تعمُون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 وَإِذَ خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا واقيموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإذَا خَذْناامِي فَاقَكُم لا تَسْفكَُدِمَا أَكُمْ وَلَا تُخِْجُونَ أَ فُسَكُ ذِيَارِكُمْ ثُم أَقَرَْتُمْ وَأَنْ تُمْ ثَُّ أَن تُمهَا أُلَ إتَقُتُلونَ أَ فُسَكُمْ وَتُخرِرجونَ فَريقَم مِنكُم مِن ذِييَارِهِمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بين النفس والعدوان وان يا توكم اسرا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتو منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 بما لا تهوا ان فسق قوم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بلَلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفرِهِم فَقَللَم مَا يُمِنُ وَلَمَّ جَ أَهُمْ كِتَابُ مِندِ من اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَُب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 بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغينا ينزل الله من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 وَإذَا قِيلَ لَهُمأَ مِنُوا بِمَاأَن زَلى اللَّهُ قَاُوا قَونُ مِنُ بِمَا أُنزِلَ لَْنَ قالوا قالوا وَيَكْفرُونَ بِمَا وَرَ أَهُ وَهُو الحَقُّمُ صَدِّقَ لِمَا معهم قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْ بَأَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أنتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قلبي سما يا مركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين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 وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عَدُوَ لِلَّهِ وَمَلََا إِكَتِهِ وَرسُلِهِ وَجِبِرلَ وَمِيكَان إِلَ فَإِن اللهَّهَ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كَفَرُوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى ف يَقُول إِ مَا نَحْنُ فِتنَةُ فَلَا تَكفرُ فَيَتَعَمُونَ مِنهُ مَا ماَا يُفَقُونَ بِهِ بَينَ الْمَرءِ وَزَوجِه وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ حَدٍّ لِّلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوَنَّهُمُ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ لَّيِيمٌ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 مَ نَ سَخمِنَةِ أووْنُ سِه نَاتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثِهَا أَلَم تَمًا اللهَّه على كلُِّ شيءَيْ إِن قَد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 وَأَقمُ الصَّلااتَ وَآ تُززَّكَ وَماَا تُقَدّمُ لِأَفُسِكُم مِنْ خَيرٍ تَجدُِوه عندَ اللهَّ إِ اللهَّهَ بِمَا تَعمَلُ نَ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 اللهَّهُ يَحكُم بَينَهُم يَمَ القامَتِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَمَ نَظَّمُ مِ نَ مَسَاجِدَ اللهَّهِ أَ يُذكَرَ فيها اسمه وسعى فِي هَسُهُ وَسَعَافِي خَرَابِهَا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 وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبَ فَأَنَ م تُ وَلُّ فَفََّ وَجهُ اللهَّ إِن اللهَّه وَاسِعُ عَلي وَقَاوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبحَانَه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 قَدْ بَيَّنَّ لَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَبِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبع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 قتلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلْنَاسِ ناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واحدنا اله ابراهيم و اسماعيل انطهر بيتي انطهر قال إ ف نَعَكِ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 قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا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 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يُرِيدُ رَغَبًا مِّنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدنيا. وَإِنَّهُ فِي لَاحِرَةٍ مِّنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 إذ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِن فَعْد قالَاوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ إِلَه إِكَ إَ رهِيمَ وَإِسماعلَ وَإِسحاقَ إِلَ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 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مل وَمَا میں انل وَمَا ان ضلع م اسم عل اس کا ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝ أُلهَ حَجُّنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاطَ كَانُوا هُودَنَا وَنَصَارًا قُلْ أَنْتُمُ أَعْلَمُ أَمِ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 ولا تسألون عما كانوا يعملون فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 وَمَا كانََ اللهَّهُ لضيعائِ مَانَكُم إِ اللهَّه بَِّاسِلَ رَأُ فُ الرَّحيم قَذِن راتَقلَلّ بَ وَجههِكَ فيِي فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 وَلَئِنَ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ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 فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا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 وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِيَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِيَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظلموا منهم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 بَحاءُ وَلَكَِّ تَشع وَلَ نَبِل وََّكُ بِشَيْ إ مَِخَوْفِ وَالجُوع وَنَقَص مَِ لَم وَالِ وَلَفُسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فَأُلَائِكَأَتُ بُ عَلَيهِم وَأَنَ التَّوابُ الرَّحيِيم إِن الَّينَ كَفَروا وَماتُ وَهُم كُفَّار ل إِكَ عَلَيْهِم لَعنَةُ الله.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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وَذَا الثَّفِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 ت وَرَأ الْعَذاب وَتَقََّّعت بِهِمُ لَسْباب وَقَالَ الَّينَ التَّبَعُلَََّلَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَر الرَّاء مِنهُم كَمَا تَبَر الرَّأُ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 إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له متن ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وَلَ كَ آبَ أُهُم لا يَعقِلونَ شيءَي أَو وَل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 يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغيون وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 أُولَئِكَ مَا يَكُنُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ أَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه وَآتَ الْ المَلَ عَ حُبِّهِ ذَوقُبَ وَتَامَا وَالمَسكينَ وَبِْنَ السَّبِيل وَسَّاب إِلينَ وَفِ الرقابِ وَأَقامامَ الصَّمَ وسین فیر کم سز کے تل مو پونا بہ دوں فیل س الرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولل الباب لعلكم تتقون كتب عليكمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن دَلَهُ بَعْدَما سَمِعَهُ فَإِنَّما اِسمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلونَه إِنَّ اللهَ سَميعٌ عليم فَمَنْ خَافَ مِن مُوْصٍ جَنَفًا وِثْمًا فَأَصْضَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 تَقُون اياماً مَعْدُودات فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً او عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ نخر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسَاكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 يريد اللهَّهُ بِكُم لُسِرَ لَا يريد بِكم الْعسرَ تُكمِلُ ل العدةَ وَلتُكَبِّر اللهَّه عَ مَاهَدكُم وَلا عََّكُ تَشكُرون وَإذاَا سَألَكَ عبادعَ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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَلَا نَبَشِرُهُمْ وَلَا يَتَغَمَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وکلوشو مل خیل مجھ مس م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 وق نک بل بوبی ہے ملتا کلو فری قمین سی و تم تم يَسْأَلُونَكَ عَنِ إِلَٰهِ اللَّهِ قُلْ هُوَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَ تَبُوءُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتقى واتوا البيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 فإن احصرتم فما استيسر من وَلَا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة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 تقول يا أولي الباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم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 مین سی مئی کوبن تین فیدونی وم لو فی لبن تین فن حسنت وفیل خیرتی ہسنتوں وقین الا ہوں نقص وب سری ال ہس واذكروا الله في أيام معدودات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسْمَعْ لَهُ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا اسْمَعْ لَهُ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا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 فحسبه جهنم ولبیس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اوہلوین من دو فی سلم انه ست عدو م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 الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِى الْإِسْرَاءِ لَكَ مَاتَيْنَا هُمْ مِنَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن النعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين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 وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاءه لا صراط مستقيم أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ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 يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي دُنْيَا وَلَا آخِرَةٍ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ الْإِصْلَاحُ لَهُمْ خير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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَل عَبِدُ مُ مِنٌ خَيرُ مِمْ مُشْرِكِ وَلَ وَجبَكُم أُلَاائِكَ يَذَعُونَ إِلًَا النَّ وَلَّهُ يَذْرُ إلَجََّةِ وَالمَوفَِةِ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 يطهرن. فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه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 لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لِلَّذِينَ يُظَوِّرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهه سَمع عَلي وَالمُقََّ قاتُ يتَرَبّ صْنَ بِأَ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق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 طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فَإِنْ خِفْتمُ أََّ يُقمَا حدود اللَّهِ فَلاجُ نَا حَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَت بهِه تِللكَ حُدُود اللَّ فَلَا تَعتَدُهَا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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِم مَّا إِن يَتَرَدَّعَا فِي مَقَالِ قَوْلًا إِن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لقوم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 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا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 ذَلِكَ يُعظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُم يومِنُ بِاللهِ وَاليَوومِلَ خِر ذَالِكُمُ أَزْكَلَكُم وَأَطَهَرّ وَلَّهُ يَعَّمُ وَأَن تُم لَا تَعلَّمُ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 وَإِن رَّأَيْتَ فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن رَّأَيْتَ أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 اِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم نَّفْلَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِم بِالْمَعْرُوف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم تم بھی من خیکو تینس تم فیسی عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُمْ سِرًّا لِّئَאَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ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 لا جناح عليكم إن طلقتم ما لَمْ پم تم سر گول گ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 نوری تمسو مَا فرم لہری مَا فرق تم من يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم متانی نفروفلہ وَلِمُطََّقاتِ مَتَع بِالْمَعرُ فِي حًَّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَكُمُ أَاتِهِلَ عََّكُم تَعقِلُ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 ولكن فلی الناس لا لکر وقاتلوا کو سبيل لو واعلموا ان موب سميع عليم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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيءُهُمُ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا إِنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ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 فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نو مَعَ کو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 ام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا منو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 لو سین لہو می مند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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ طاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 وانظر إلى حمارك ولنجعلك جالک للناس وانظر الى العظام كيف سو ثم نكسوها لحما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 جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا واعلمن الله عزيز حكيم مَفَلُ الَّذينَ يُ فِ قَُ أَمولَهُم فيِي سَبل اللَّهِكَ مَثَلِ حَبَّتنَ بَتَتْ سَبَع سَنابِلَ فِي كُّسُ بُلَةِ أَتُ حَبَّ وَلَّهُ يُضعِفُ وباہلی اللہ وینکون فی سبی اللہ سل مکم عد اللہ اج اجرهم لہ موج روحم وَلَا مل خوف نل مولوم روف میرت خیر سد کتی ہے ماہ انالی يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس كََّذِي يوم فِقُمَا لَهُ رِئاء أَن النَّاسِ وَلَا يُمِنُ بِاللهِ وَلْيَوْمِلَ خِر فَمَفَلُهُ كَمَفَلِ صَفوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدَاء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 وَمَثَلُ الَّذينَ يُ فِقُونَ أَمْ وَلَهُ مُبتِغَ أَمَ رضَاتِ اللَّهِ وَتَسبتًَا مِنَ أنفسهم كمثل جنة كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ايذ اود احدكم ان تكون له جننه من نخيل واعناب تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَى الحِكْمَةَ فَقَدُوا تِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُلَ الْبَابِ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 اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَاِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ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 يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ وین ف نموں بل نوںت فلو اجر فلہ أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْدُوا دُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كُنْ ذُعُفُ السَّرَّةِ فَنَظْرَةٌ لَا مَيْسُرَهْ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكم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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ لَا أَجَلٍ مُسَمَّ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَا بَكَاتِبُ نَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سفيهن أو ضعيفن أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَائِ يَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا لُخْرَى وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءِ إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ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 الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 لمن يشاء ويعذب من يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ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 ربنا وَلا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين